هناك صوت فاطمة على الإمام لاطمة هناك صوت فاطمة على الإمام لاطمة الحق لا يضيح يا صادق الباقي الحق علينا ضي صادق <تصفيق> الباقي هناك هناك صوت فاطمه هناك صوت فاطمه على الامام العاطم على الامام الحق لا يضيع الحق زفين ناطق بقلب في الهوى غارق وقيفت وقال ظرونا عشد ونوحي في الجواح حارق بدمع حوز في الناطق بقلب في الهوى ما غارق وقفت أرض ظرونا عشق ونوحي في الجو حارق أنا عشم ذا كأيام فجر أنا عشون داك كأيام فجر أراه بإيه سنوار وفيه جنة الله كأفق سامق سامق سَمّي انقاع الطوع جسما بيدم انا عازف بقلب في الهواء فارغ وقفت ارى ورونا عشا وانا وحيف جواحار ана ушу ذاكم فجر واراو بي سناوار وفي جنة الله وفي جنة الله كافرين تام خير بسومين بسومين قطع طاعو جسمت وقلدن به خدا ساق خدا باسر وروحن متا لا ود دنيا ضيا ان نازل اندات حلان حزنا انا المفتون والعاشق اي ابن اي الشمس واي ابن ما الشمس امامي جاء فر الصايد امامي جاء سو ہم میں کا ام تعوجسما وقلبا قلقا وحزنا انا المفتون ما ميعفراصات بدمع عينا زفين ناطر بقلب بن في الهوا غارق وقيف توه انظرونا عشا وانا وحيف الجوارق عش مذك كأم فجر أراغبي اي السنا السامي بصومي وفي الله كأفق نسى من انسان بصوم وقلبن بالهدى باس وروح انت ام لؤ الدنيا ليال ان ازلند وقفت منذ قلن حزنا المفتون العاشق او ابي بما إمامي جعفر الصادق إمامي جعفر الصادق وقفت بشجوه كغيث تغام كأني فكالا كأني اليتامة وقفت وقفت بشجوة كغيث انتهامة كأني الثكالة كأني اليتامة اشم ترابك بيطري الخزامه بقبرك الصبح يزيح ولما يزيح ولما وكل صلاتك تبثول يا ما غرست و كفوفي بقبري انتسع ما خلي وذاف نورن نور يضم كل غرام سلامه امامي سلاما سلاما سلاما سلاما وقفت بشجون كغيث تهامه كاني وكل صلاة تبث الهيام أرزت كفوفي بقبر تسام وإذ فار نور يضم الغرام سلام إمامي سلاما سلاما, سلاما سلاما سلاما إمامي سلاما, سلاما وقفت بشجو كغيث تهام كأني الثقالة أشم ترابا بحضر الخزامة بقبر كصبح يزيح الظلامة كلي صلاة تبث الهيامة ورست كفوفي بقبر تسامة وإغفار نور يضم الغرامة سلاما إمامي سلاما سلاما سلاما إمامي here is a sound of Fatima on the Imam al ولا يا ضي يا